بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بضع سنين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 لِمَّا عَمَرُهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُقْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا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 وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْضَرُونَ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 ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فامتم فيه سواء ام تخافونهم, تخافونهم كخيفتكم ام فَسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مِنَ أضل اللَّهِ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ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 كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُ وَفِيهِ أَمْوَالُ النَّاسِ فَلَا الله عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك شيئا سبحانه وتعالى عما يشركون سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُضِيقُوا بَعْضًا الَّذِي عَمِلُوا لِيُضِيقُوهُمْ بَعْضًا الَّذِي عَمِلُوا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 ادِفَ تَقَن منِن الذيينَ أَجرَمّ وَوكَانَ حَبًّا عَلَنَ نَصصّ مُؤمنِن اللههُ الذي يُعسِل ي حَفَةثيرُ سَحابًا فَيَبسُقُوه في السماء فَيَبْسُطُهُ في السماء كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبشِرُونَ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 ود ولئن ارسلنا ريحا فراووه اصفر ولظنوا لظنوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا دبرهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم ف جعللَ بِق وَات ضَعْفَ وَ وَوشَيب يخْلق ما يشاء يَخْلق ماَا يشاء وَهُو العليم القَدم فَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْكُكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ الله إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فيَومئِذِ ال لا يَفَع الذيينَ فَلَ مععذِرَةهُ وَلاهُ يُسْتَعتَبون وَلَقدَ غَرَضنا لَّاسِ في هذا القُآالِ مِ كلُمَثَل وَول إِ جِتَهُ بآيَةِ لا يَقولًا الذيينَ كَفَ لاَقولًا الذيين كَفَ إنِ أَتُم إِلاا مُقِلون كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بِصَبْرٍ إِنَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا